أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كَثَا يَا عَيْنٌ صَادَ وَذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي اشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا و اني خفت الموالي من ورائي وكانت مراتي عاقرا فهب لي من لدك وليا يرثني و يرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب ان يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وكانت امراتي عاقرا وقد بلغتم من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هيل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي لا تكلما الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا, أن سبحوا بكرة وعشيا